تسليمه ذكرك ارسال من قد خير ذكراك ذكراك عرس المجد خير الورى عشان الرئيس لجينا يا هادية. يا هادية حظيت بي ام الكرة. الناس قد عادوا ودماءهم سالت وفاضت أنهر يا من يا من يا من يا من هجرت السوء قاصد يسرف يا من نذج صراك معطرة. يا من يا من يا من هجرت السوء قاصد يسربني نزج السلام الى صراك معطرة مني اليك تحية ومحبة مني اليك تحية ومحبة حفت باجلاب خارن اكبر عشان خاطر الرئيس المشير الفريق عظيمه شكينا السيده جينه يا محمد يا محمد ارجوك انت سوء اقصد يا نذج السلام ماذا السلام إلى صراك معطرة مني إليك تحية ومحبة مني إليك تحية ومحبة حبت باجلال وفخر اكبر يا من اجرت الزل والرعب الذي في مكان كانت لون ما يا قائلا في الغار قول الثواثق يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا يا قائلا في الغارق قول للصادق الصديق حين تحيير لا تحزنن يا صاحبي ان الهنا معنا يرانا حيث ان لا نرى يا قائلا في الغار قول تواثق للصادق الصديق حين تحير لا تحزنن يا صاحبي ان الهنا معنا يرى مِنَّا إِلَيْكَ من الْأَظْهَارِ بَاقَّةً رُشَّ الثناء على شباه الكوسر اللهم صلي وسلم وبارك عليه